رضي <تصفيق> الله ولا تكونوا كالذين قاموا و ألم وان تنق في من واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون qoncu седьм La olurm What is Oh, girl. One Vərka yun want to İzlədiyiniz